الدرس الثاني، أهمية الرياضة واحد، استمع إلى العبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الإسعافات الأولية أمارس الرياضة الرياضة مفيدة قواعد الرياضة التنافس التعاون أوقات الفراغ